ووضعنا عاك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عاك وزرك الذي أنقض ظهرك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عاك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عاك وزرك الذي أنقض ظهرك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإنما على العسر يصرن إنما على العسر يصرأ فإنما على العسر يصرن إنما على العسر يصرأ فإَِّ م عَ عُسرُصَ م عَن عُسرَُ فإَِّمَ عَ أُسرصْرََّ مَا عَنُسرسَْ فَإَِّ م عَ عُسرُصََّ فَإِذَا فَرَغْتَ صَب وَإلَ رَبِّكَ فرَغب فرغب فَإِذَا فَرَغْتَ فَصَبِّ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَإِذَا فَرَغْتَ فَصَبِّ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَإِذَا فَرَغْتَ فَصَبِّ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نشرح لك صدرك